التقى الشيخ علي الطنطاوي بشاب في المسجد كان معروف عنه انه كان سكير وعاقل والديه لكنه تاب فسألوا الشيخ الطنطاوي كيف تبت فأجاب على يد شيخ زارنا المرقص ايش قصة هذا الشيخ كان هذا الشيخ قد تعجب ان المصلين كل يوم قاعدين يقصون في المسجد فسألوا وين المصلين قالوا له انهم يقضون اوقاتهم في مرقص وملاهي ليلية فأراد ان يذهب الى المرقص كي ينصح الناس استغرب المصلين انت شيخ وتروح مرقص أكيد راح تتعرض لسخرية واستهزاء قال لهم هل نحن خير من الرسول صلى الله عليه وسلم وبالفعل حاول الشيخ الدخول للمرقص وواجه رفض من صاحب المرقص إلا أنه بالأخير بالمال وقف الشيخ في نص المسرح وقدام الناس وهم يرقصون ويتعرون ويفعلون المنكرات وصدح بصوته في قراءة القرآن والموعظه محذرا للناس فضحكوا وسخروا منه في البداية لكنهم بعد فترة عم السكوت المرقص وبدوا له. وما انتهى هذا الشيخ من كلامه إلا خرج معاه جميع الناس اللي كانوا في المرقص تائبين لله سبحانه وتعالى وعارفين سر وجودهم في الحياة وما راح ينفعهم لا الرقص ولا للذات إذا تطايرت الصحف وعرضت الأعمال على الله سبحانه وتعالى حتى صاحب المرقص قفل المرقص وطلع معه وراح للمسجد لذلك اليوم احنا لازم نتوجه للشباب بهذه الطرق